النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله العاق والديه لعن الله العاقل والديه واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله ولننسى ذلك الموقف من تلك الأم المسكينة التي قابلتنا عند خروجنا من أحد المساجد وهي تبكي وتشتكي وبعد سؤالها قالت إن لدي ولد ربيته وتعبت من أجله وأسكنته في بيتي وفجأةً بدأ ذلك الولد يضربني ضربا مبرحا وتقول لولا الحياة لجعلتكم تنظرون إلى آثار ضربه في جسدي والطمة الكبرى أنه طردني من بيتي وأخواته وقال لي بالحرف الواحد اذهبي وافعل الزنا والفواحش تصرفي على نفسك وعلى بناتك لا إله إلا الله لأمك حق لو علمت كبير كثيرك يا هذا لديه يسير فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وسفير وفي الوضع لو تدري عليها مشقة وفي الوضع لو تدري عليها مشقة فكم غصص من ألف واد يطير لأمك حق لو علمت كبير كثيرك يا هذا لديه يسير فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير لأمك حق لو علمت كبير كثيرك يا هذا لديه يسير فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جوائها أنة وزفير وفي الوضع لو تدري عليك نشقة فكم وصص منها الفؤاد يطير وكم وسلت عنك الأذى بيمينها ومن ثديها شرب لديك نمير وفي الوضع لو تدري عليك مشقة فكم وصص منها الفؤاد يطير وكم وسلت عنك الأذى بيمينها ومن ثديها شرب لديك نمير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 فضيعتها لما أسنت جهالة وطال عليك الأمر وهو قصير وكم مرة جعت وأعطتك قوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير فضيعتها لما أسنت جهالة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 يسيرك يا هذا لديه يسير فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جوائها أنة وزفير فأهل لذئ عقل ويتبع الهوى وواهل لأمل قلب وهو بصير فدونك فرغب في عميم دعائها فأنت لما تدعو إليه فقير فأهل الذي عقل ويتبع الهوى وواهل لأمل القلب وهو بصير فدونك فرغب في عميم دعائها فأنت لما تدعو إليه فقير